ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م ا كتاب للعلوم ا ت خ ا ل ن ا س من ا ل ظ ل م ا ت إلى النور بإذن النور ربه م و ر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 وذكرهم ب أ ي ا م الله إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبر شكور و إ ذ قال موسى لقومه اذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ ا جاكم منال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أ ب ن ا ء ك م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 وقال موسوعه ى إن ت ك ف ر أنتم ومن ا ل ن ا ل ل ه ل غ س ي حميد للعلوم نبأ الاسلاميه ذ ي ن من قبلكم قوم و ح و اسماء د و و الله ذ ي ن من ب ع الحسنى ي ع م إلا الله ا ه ج ء ت م ر س و ع ه ا ل ب ي ن ا ت فردوا أ ي د ي ه م في أ ف و ا ه ه م و ق الاسلاميه و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 إ ل ى أ ج ل مسمى قالوا إ ن انتم إ ل ا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إ ل ا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أ ن ناتيكم بسلطان الا ب إ ذ ن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 ف أ و ح ى إ ل ي ه م ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم اللظ من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى مما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 ووعدتكم ف أ خ ل ف ت ك م وما كان لي عليكم من سلطان إ ل ا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أ ن ف س ك م ما أ ن ا بمصرخكم وما انتم بمصرخي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 قل لعبادي الذين آ م ن و ا يقيموا ا ل ص ل ا ة وينفقوا مما رزقناهم س ذ ا و ع ل ا ن ي ة من قبل أ ن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق ا ل س م ا و ا ل س ي للعلوم أ ن ز ل ن ا ل س م ا م ا ه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 من الناس فمن الناس تبعني ف إ ن ه مني ومن ع ص ا ن ي فإنك غ ف و ر رحيم ربنا إني أ س ك ن من ت ذريتي ب و ا د ب و ا د غير ذي ز ر ع عند ب ي ت ك ا ل م ح ر م ر ب ن ا ل ي ق ي م ا الصلاة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 ل ف س ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ل س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 ع ل م و ا أ ن م ا ء الله الحسنى